بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم الحمد لله والصلاه لله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله تبارك الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اما بعد خلق المصنف طاحمه الله في مقدمته في سماء الله عز وجل والحمد الله يقول الغفار الذي لو اتاه العبد بقراب الارض قطايا ثم لاقياه لا يشرك به شيئا لاتاه بقرابها مغفرة القهار الذي قصم بسلطان قهره كل مخلوق وقهره الوهاب الذي كل موهوب ووصل الى خلقه كمن فيض فمن فيض بحار ذوده وفضله ورعاه الزاخره الرزاق الذي لا تنفد خزائنه ولم يغض ما في يمينه اريتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض ماذا لقصيم فضله الغزير يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الاعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم اموالا واولادا واهلا وخدما ولا يرزق ولا يرزق الاخره الا اهل توحيده وطاعته قضى ذلك قضاء حكما مبرما واسرق الرزاق في هذه الدار ما رزقه عبده على ايدي رسله من اسباب النجاة من الايمان والعلم والعمل والحكمة وتبين الهدى المستقيم اسمه الغفار وكذا اسمه الغفور عز وجل وكذا اسمه غافر الذنب كلها تدل على سعة موفرته عز وجل والغفار صيغه مبالغه وكذلك الغفور من غفر ومعنى ماده غفر فتضمن امرين انهما هما الامرين امر الستر وامر الرقاي امر الستر وامر الرقاي كما يقال للمغفر لانه يستر راس المحارب ويقيها من ضربات يعني من يحاربه اما السفر المجرد عن وقاية كالخمار فلا يسمى من فرع وكذلك الوقاية من غير سفر فمعنى هذا الاسم الكريم ان الله عز وجل يستر ذنوب عباده المؤمنين المحسنين اذا اذنبوا عصوا فيسترها سبحانه وتعالى ولا يطرحهم بها في الدنيا والاخرة مع الوقاية من شرها وعقابها فهو يقيهم عز وجل عقابها ووعد في الحديث ان الله سبحانه وتعالى يقرر عبده المؤمن يوم القيامة على تيئاته اتذكر يوم كذا وكذا ذنب كذا وكذا فيشفق العبد ويقر ويعترف فيقول الله عز وجل انا ترطوها عليك في الدنيا واؤخرها لك اليوم فيعطى كتابه بيمينه وهو صاحب حسناته فيقول لاخوانه ها ام اقراوا كتابه الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا لمن تاب اليه سبحانه وتعالى ويعفر ما دون الشرك لمن لم يتب إذا شاء عز وجل لمن شاء كما اخبر عز وجل ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء فمن دون الشرك معلق على مشيئته عز وجل لمن لقي الله به اما من تاب من الشرك بالاولى وبالاولى ما دون فان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا وهذا هو وجه الجمل بين قوله عز وجل قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وبين قوله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به فالاولى في من تاب والثانيه في من مات بغيره ذلك فلا يغفر الله الرب الشرك ولا بق ما دون ذلك في المشيئه ومهاله في النهاية وإن هذب إلى المغفرة والتجاوز فلا يعذب بذنبه إلى الأبد بل يخرج من النار يوم من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه وسعة مغفرته سبحانه وتعالى لمن أقبل وتاب إليه دلت عليها أدلة الكتاب والثنة كما قال ربنا سبحانه وتعالى عن الملائكه ربنا وتعالت كل شيء رحمه وعلم تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ووقهم عذاب الجحيم الايات واذا علم العبد ان الله غافر الذنب وانه سبحانه وتعالى الغفور وانه الغفار عز وجل لم يتعاظم عنده ذنب ييئس من رحمه الله فلا يئس منه بل كل الذنوب تتصاغر امام رحمة الله فيبادر الى توبة صادقة ورجوع وندم واخلاع عن المعطية رغبة في مغفرة الله سبحانه وتعالى وعفوه وقد اقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريه عن ربه عز وجل في سعة مغفرته قال سبحانه وتعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء أي السحاب ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا, يا, يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشك بي شيئا لا أتيتك بقرابها مغفرة حديث حسن فالسنو التلمذي وغيره فالله عز وجل فالله عز وجل يغفر الذنوب جميعا ولو بلغت لو كانت ارساما فبلغت السحاب فان الله عز وجل يعفرها لمن تاب اليه ويعفر للموحدين ما لا يعفر لغيرهم ويسترهم سبحانه وتعالى ولا يفضحهم واسمه سبحانه وتعالى القهار الذي قهر دي سلطان قهره كل مخلوق وقهر فهو يدل على معنى الغلبة وان الله عز وجل امره نافذ في الخلق جميعا وكل من سواء عز وجل مقهور تحت امره فالوغالب على امره عز وجل وقهر العباد وذلهم الاضطراري ظاهر لكل متامل وإن كان أكثر الخلق يغفلون فيما بين ولادتهم وموتهم عن حقيقة قهرهم فحقيقة انفرار الرب عز وجل بأنه القهار ولكن كل من تأمل يجزم بأن الإنسان يولد قهرا ويموت قهرا وفيما بين ذلك هو أيضا مقفوش فشأنه أن لا تتكبر ولا يتجبر شأنه لواجب عليه ان يعرف انه بغلوم فلا يغلب عباد الله بالظلم ولا بالعدوان فيقهوه الله سبحانه وتعالى بعقابه واليم عذابه. لو تأمل الانسان انه حين ولد لم يكن له اختيار في وجوده اصلا ولا في ابويه من هما ولا في الزمن الذي ولد فيه ولا في الشكل الذي تشكل فيه ولا في جنسه ولا في اسمه ولا في أعضائه وجوارحه كاملة أو ناقصة تامة الوظائف أم ناقصتها يتأمل أحواله كلها عند بدايته ليعلم أنه مقهور وكذلك تأتيه من أنواع البلاء والأمراض ورغم يضعف قوته ينمو رغم العند ويتوقف نموه رغم العند فان الواحد منا يكبر يظل ينمو جسمه وعقله وامكانياته وهو في ذلك كله لا يملك لها لا دفعا ولا منعا لا يملك ان يزيد في هذه الامور ولا يملك ان ينقصها ثم يتوقف نموه في حين معينه ويجد في نفسه من شهوات الجوع الى الطعام والعطش الى الماء والرغبه في الجنس الاخر ما يدل دلاله قاطعه على انه مقهور يجد نفسه مدفوعا الى ما اراد الله سبحانه وتعالى ثم انه عندما يقدر الله عز وجل نهايه حياتك لا يملك احد من الخلق المقهورين مثله ان ان يمنع عن ذلك ولا يملك ان يمنع عن نفسه ذلك بل يرحل رغم عنه كذلك ويوضع في التراب رغم عنه وتحمله الايدي وتقلبه بلا قدره منه على الاصلاق فهو اولى به فيما بين بدايته ونهايته ان يذل لله عز وجل الذل الاختياري الذي هو الدخول في طاعته وان لا يعارض اوامر الله عز وجل وك الله برايه او بذوقه او بثياطته او بعقله او بغير ذلك مما يعارض الناس به شرع الله عز وجل ويظنون افتهم رغم الحق في الخروج عن ذلك الصراط نعوذ بالله فاذا استحضر العبد ان الله هو القهار قهر الانسان وهو اعلى المخلوقات سناء فكيف بغيره والسماوات والارض مكوره بامره سبحانه وتعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل سخر الشمس والقمر كل يدري باجر مسمى والله سبحانه وتعالى من ادله كونه القهار مظاهر ما حولنا من الكون كلها تشهد لان الله سبحانه وتعالى قهر جميع المخلوقات وجعلها تحت امره وسلطانه عز وجل ولا يناسب العبد ان يتصف بهذه الصفه او شيء منها فيعلل عباد الله او يغلبهم على ارادته الا ما امر الله سبحانه وتعالى بذلهم وليت في الحقيقه اذلالا لشخص بل لامر الله سبحانه كالكفر الذين امر الله بان يكونوا صاغرين ان يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وان يغلبوا على دين الله سبحانه وتعالى بمعنى ان يخضعوا لسلطانه فهذا ليس خضوعا لشخص فلا يجوز للعبد ان يقهر العباد على ارادته هو وانما على امر الله سبحانه فيما اذن الله فيه واما ان يذل من لا يستحق الاذلال او يغلب ويكره ويقهر من لا يطيق ذلك فهو ظلم وعدوان وظيام بل حظ العدب من هذا الاسم الخضوع والذل والانقياد كما ان حظره من اسم الغفار ان يتعلق قلبه به سبحانه وتعالى وحده في ستر ذنوبه ومحو اثارها ومغفرتها في الدنيا والاخره فلا يعاقب بها اما اسمه سبحانه وتعالى الوخاب فالله سبحانه وتعالى وهب كل مخلوق وجوده اصلا واعطاه اياه وهو سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما يشاء من امر الدنيا يهب المال والرياسة والصحة والولد وعطاؤه سبحانه وتعالى في ذلك هبة منه بلا مقابل يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما واعظم الهبات التي يهبها الله سبحانه وتعالى لعباده المال الرحمه والهدايه والتوفيق كما يقول اهل الايمان كما ذكر الله عنهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذهلتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب فهم يدعون الى الله عز وجل بهذا الاسم اسم الوهاب ان يهب لهم رحمه وان يعطيه الرحمه بلا مقابل منهم فانما هدايه قلوبهم هبة من الله ورحمته وتوابه عز وجل على ذلك هبة منه سبحانه وتعالى ايضا هو عز وجل يهب الدنيا لمن احب ولمن كره ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب سبحانه وتعالى واعطاه عز وجل الدنيا لمن كرهه عز وجل لهوانه وهوانها فلولا هوانه على الله عز وجل لما سق الكافر منها كأسا وجوان الدنيا على الله عز وجل لو لا هوانها ما سقا كفرا منها كأسا كما قال النبي عليه الصحة والسلام لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوض ما سقا كافرا منها شربة ماء فالدنيا بأثرها من أولها إلى آخرها شيء تافح كوان ليت له قدر اعطاها ابليس ان يعيش فيها الى يوم بعثون لهوانه على الله ولهوان الدنيا على الله عز وجل فهو يعطي الدنيا لمن احب ولمن كره ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب واعطائه سبحانه وتعالى الدنيا لمن كره كذلك يجعله عز وجل سببا لسقائه وعذابه اذ لم يشكر نعمه الله ولم يعرف فضله سبحانه وتعالى فيجعل الله ما يعطيه من الدنيا سببا لاعذابه وشقائه قال تعالى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ولذا على العبد ان يسال الله عز وجل ان يهب له طاعته وهدايته ورحمته لا يكون همه العطاء الدنيوي فان العطاء الدنيوي بغير عطاء ديني يكون شقاءا على الانسان وعذابا يكون نقمة في صورة نعمة يحصلون على هي ولا يتمتعوا بها فهؤلاء كم من الكفرة والمنافسين يعطيهم الله عز وجل الاموال ليشقوا بها ليذلوا لها ويخضعوا لها ويعبدوها من دون الله ويعطيهم الاولاد ليكونوا سبب شقائهم في تنشئتهم ثم في مفارقتهم ثم في عقوقهم وانواع الاذى الذي يصله يصلهم من اولادهم وهذا من جرء عملهم فجعلوا هبه الله سبحانه وتعالى التي وهبهم صرفوها في غير طاعته واستغلوها في غير عبادته فجعلها الله عز وجل نقمة عليهم وعذابا نعود بالله من ذلك فالوهاب الذي كل موهوب وصل الى خلقه فمن فيض بحار جوده وفضله ونعمائه الذاكره سبحانه وتعالى فكما اخبر وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجأرون وكما ذكرنا ان اعطى الله عز وجل عبده المؤمن الدين وان لم يهب له اشياء من الدنيا فان ما وهبه من الدين وما اعطاه من الطاعه يجعل ما حرمه الله سبحانه وتعالى منه وما منعه منه عطاء اخر رحمه به وفضلا عليه ألم نعلم أن أول الناس دخولا الجنة فقراء المهاجرين وأنهم أول الناس مرورا على افتراض فكان حرمانهم عطاء وهبة منه سبحانه وتعالى ذلك أن من أعطاه الله الدين جعل منعه عطاء جعل ما منعه الله منه عطاء له وتأمل سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرزقا منه سبحانه وتعالى في الدنيا كيف يكون قال عز و... قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا طلب من الله عز وجل ان يرزقه الرزق الذي يقيه هو واهله دون زياده القوت هو ما يكفي دون زياده فمضوا الى ما ينبغي ان يطلب العبد من الدنيا العطاء من ان يطلبه من الله عز وجل عطاء الدنيا والا يطلبه من الله ينبغي ان يكون كذلك هذا اسعد واحسن احوال الانسان ولذا اوصى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يكون زاد احده من الدنيا كزاد الراكب اما ان يسال الانسان ربو عز وجل معنا سؤاله عز وجل خير في ذاته ولكن ان يساله الدنيا فان ذلك ليس من هدي المؤمنين الكمل فكيف اذا كان سؤال الدنيا من غير الله عز وجل فكيف اذا كان سؤالها لاخبار الله سبحانه وتعالى وارضاء عباده باسخاطه نعوذ بالله فلا تكون نعمه بل نقمه ولا تكون عطاءا بل منعا وإن ظن الناس انه قد وهب الكثير اسم الرزاق سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يمين الله ملى لا تغيضها لا تنقصها نفقه سحاء الليل والنهار دائم الصب على عباده السحاء دائم الصب بالنعم والارزاق فحا ليل ونهار فرايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغض ما في يمينه وبيده الاخرى القسط يقسط به ويرفع او كما قال صلى الله عليه واله وسلم يتامل الانسان فيما يرزق الله عز وجل به عباده وما من دابه في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها تتامل في نزول المطر من السماء وما يملكه احد وبه تحيا الخلائق كلها فيه تجري الانهار وتملأ العيون والابار ويشرب الناس ويزرعون وتشرب البهائم وتعيش ويتغذى الانسان على ذلك كله ولو اراد الله ان يمنع ذلك او شيئا منه او يجعله سررا لهلاكهم كما تفعل كما يفعل عز وجل بمن شاء ينوع الفيضان وشده الامطار واغراقها للبلاد والاراض لو شاء يفعل ذلك بمن شاء فعل سبحانه وتعالى والله يرزق كل مخلوق ويقسم الارزاق بين خلقه جميعا البشر وغيرهم من البشر المؤمن والكافر كل يرزق لا يملك احد رزق ل احد واذا استغذر العبد ذلك فاعلم الله عبد ذلك رزقه وكرمه الفضل كما قال ابراهيم عليه السلام ثبت عند الله الرزق فاعبدوه واشكروا له واذا استغذر ان الرزق منه شكره ولم يشكر غيره معنى بذلك لم يشكر غيره على انه الذي اعطى ومرى بل اذا شكره يشكره على انه سبب كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ان من ضعف اليقين ان تحمد الناس على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله ان رزق الله لا يضر حرص حريص ولا ترده كراهيتك ا ان من ضعف اليقين من ضعف الايمان ومن ضعف شهود القدر ومن ضعف استخبار ان الله هو الرزاق ان تحمد الناس على رزق الله الذي ساقه اليك على انه الذينا اعطى وكان يمكنهم ان يمنعوا وان يظن الانسان بالناس ان الامور بايديهم وكذا ان يظنهم على ما لم يؤذيه لا فما حرم انما هو امر لم يكتبه الله له ولم يقدره له ولم يؤتيه اياه لم يعطيه اياه فمن ضعف اليقين ان يقول فلان حرمني فلان هو سبب في منع ذلك او ما هو هذا فولو الذي كان يمكن ان يائسين كذا وهو الذي لم يعطيني او هو الذي منع عني فلا تدعوا نفتق كثيرا بالناس فانهم لا يمنعون عنك رزقا اقاده الله عز وجل اليك ليس في قدرتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يفقوك بشيء لم ينفوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يبروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف قال ابن مسعود ان رزق الله لا يدره وحص حديث ولا ترده كراهيتك انت واذا ايقن الانسان ان الله هو الرزاق لم يطلب الرزق بما حرم الله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ان روح القدس نفذ في روعي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي اذا لها بتقوا الله وازملوا في الطلب خلوا ما حل ودعوا ما حرم فلا يقول ان عبد اريد ان اكل العيش اريد ان اربي اولادي اريد ان احصل على كذا وكذا مبررا بذلك ارتكابه للحرام فالكفرة يفعلون ذلك وكثير من الخلق العطاة والمجرمين يتعللون بذلك وليس بعله وليس بحذر ارتكابي المعاصي والذنوب فضلا عن الكفر والنفاق فان الرزق ياتي من الله عز وجل ولا يعني ذلك ان العبد لا ياخذ بالاسباب ولكن ياخذ ما حل كما قال نبينا عليه الصلاه والسلام فتقوا الله واجملوا في الطلب اكرموا الطلب الزميل اطلب لان الله امركم استغلال رزق فتقوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه واستعمل رزق الله في عبادته واسكر ربك سبحانه على ما أعطاك أما أن تطلب الطلب تطلب الطلب ولا تفتغي من رزق الله فهذا ليس من هذه الأنبياء كما تكلم عن بعضهم أنه كان قد خرج في طلب معاشه فقال فأو سمع قول الله أو تذكر قول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فقال إن رزقها هنا وأنا أطلبه منها هنا أي من الأرض فدخل نحو المزببة أو كذا فظل فيها وذكروا أنه كان يرزق وأنه كان يطعم فيها ونحو هذا فهذا بالقطع ليس من هدي الأنبياء ولا أمر به القرآن ولا مع وليس معنى أن في السماء رزقكم أن لا يطلب الرزق في الأرض ولكن علق قلبك بمن يرزقك من السماء اذا قلبك متعلقا بالله ترحاما ورزق الله الذي يرزق عباده من خلال المطر ينزل من السماء وقد قدر الله الرزق في السماء ولا يعني ذلك ان لا نمشي في مناكب الارض وناكل من رزقه كما قال عز وجل فاذا قضى في الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله وكما قال عز وجل هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه واليه النشور وان رزق انسان بوسيله غير شرعيه قد يكون ذلك امتحانا من الله عز وجل لعباده وكما ان اهل المعاصي يرزقون فلا مانع ان يرزق اهل المخالفه واهل البدع كذلك ولذلك نقول ليس معنى كونه قد رزق مثلا رغم تركه الاسباب ان ذلك يعني ان هذا هو المشروع لا بل الرزاق سبحانه امرك ان تبتغي منه الرزق وان تطلب فضله سبحانه وتعالى وهو عز وجل رزقه للكائنات ليس مقتصرا على الرزاق الظاهرة من الاموال والغذاء والماء وغيرها بل رزق اجزاء الكائن الحي ترزق وهي في مكانها يدبع الله القوتة في مكانه يدبر الانسان والحيوان بقدرته عز وجل يرزق كل ذي قوت قوته ثم يدبر ذلك القوت في الاعضاء بحكمته تدبيرا متقنا محكما فاذا تامل الانسان الهواء الذي يتنفسه وهو رزق من الله عز وجل انما يعلم اهميته وقدره النعمه من حربه لان حبس في مكان ضيق مثلا او حبس في نفسه كان ضيقت عليه مجال نفسه ابثلي بداء في الصدر يجعله لا يستطيع ان يأخذ نفسه مستريحا فيعرف قدر نعمة الهواء الذي يتنفسه الانسان هذا الهواء يدبر في بدن الانسان ليطل الى كل خلية من خلايا بسمه من كل حيوان ونبات يتنفس هذا الهواء ويطل الى كل اجزاء ديسمه كل خليه من خلايا جسمنا ما تحتاجها تسوق يس يعني يذوقه الله عز وجل اليها والانسان في غفله فهو لا يدري كم حملت كرات الدم مثلا من هذا الاكسجين الى اجزاء بدني وما هي التفاعلات الكثيره المتعدده التي جعلت هذا الهواء المتنفس يتحول الى ما تنتفع به الخلايا والانسان مستيقظ والانسان نائم وهو في حكم النائم والمستيقظ على الظواء لا يعرف عن ذلك شيئا لو توقفت بعض يعني هذه العمليات المعقبة في جسم الانسان لا لما وصل هذا الهواء الى اجزاء الجسم ولا ماتت ولا تعذر يعني عليها ان تستمر ولا ضرت الانسان بعد ذلك فعندما يحصل نقص في الدورة الدوية لبعض الاعضاء يحدث نقص في وصول هذا الاكسجين الى اجزاء الجسم فعند ذلك يظهر لنا ان الله هو الذي يدبر هذا الهواء في الثامنه لكل اجزائه نعرف ان لا نملك شيئا من ذلك بل رزق يسوقه الله الى كل اجزاء اجدانا وكذا الحيوان والنبات وكذا الطعام والماء الذي نشربه يدبر في الابدان تدبيرا متقنا محكما يقول رحمه الله يرزق من هذه الدنيا من يشاء من كافر ومسلم اموالا واولادا واهلا وخدمات وهذه كما ذكرنا هذا رزق يسعى اليه كثير من الناس لكنه ليس بالضروره سبب السعاده بل سبب الشقاء لمن كفر بالله عز وجل واما للمسلم فليعم من نعمه يستعملها في عبادته ويشكره عليها ومن استعملها في الشرك به ولم يشكره عليها كلاهما يكون من أسباب الشقاء والعذاب في الدنيا وترزق نفسه هو كافر وأما أشرف الأرزاق فهو العلم والعمل الإيمان والعلم والعمل والحكمة وتبين الهدى المستمير الذي زاءت به الرسل فهذه أعظم النعم وأشرف الأرزاق اسم مفتح من اسماءه عز وجل قال الفتاح الذي يفتح على من يشاء بما يشاء من فضله العميم يفتح على هذا مالا وعلى هذا ملكا وعلى هذا علما وحكمه ذلك فضل الله ياتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يشتهي الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم هو ترى الى معنى واحد من معنى اسمه الفتاح وهو الذي يفتح على عباده بالارزاق والعطايا فهو قريب من معنى الرزاق والمعطي والوهاب ونحو ذلك يفتح على هذا مالا يعني وطي يفتح له من خزائنه سبحانه وتعالى مالا او ملكا او علما وحكمة وهذا اعظى انواع الفتح ويفتح الله عز وجل وفتح من ابواب رحمته ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها واذا اراد الله بعد رحمه ما استطاع احد ان يمنع وصول هذه الرحمه وما يمسك فلا مرسل له من بعده اذا امسك رحمته على عباده هلكوا ولا يوجد من ينقذهم هذا المعنى الاول اما المعنى الثاني فهو معنى الحكم كما قال سبحانه وتعالى عن صعيد عليه السلام ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وان تقهر الفاتحين وكذا قال عز وجل امر النبي عليه الصلاه والسلام يقول قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فهذا الفتح بمعنى الحكم وكذا قوله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا اولا تعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لانه لكان الظالمين ولنسكنن لكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام قوم وخاف وعيد وتفتحوا وخاب كل جبار عنيد تفتحوا اي قامت الرسل الفتح اي الحكم في بينه وبين اقوامهم فالله هو الفتاح الذي يفتح بين عباده اي يحكم بينهم سبحانه وتعالى يفصل بينهم بالعدل في الدنيا وفي الآخرة فهو عز وجل فتح بين الرسل وأقوامهم لأن نصر الرسل وجعل العاقبة لهم ودمر الكافرين والظالمين والمنافقين وعذبهم في الدنيا ويفتح عز وجل بين الناس يوم القيامة يحكم بينهم يحكم بين العباد فيلخل من شاء في رحمته ويذكر من شاء في ناره نعوذ الله من النار قال العليم الذي احاط علمه بجميع المعلومات من ماض وآس وظاهر وكام ومتحرك وساكم وجليل وحقير علم بسابق علمه عدد انفاث خلقه وحركاتهم وسكنتهم وأعمالهم وارزاقهم وآجالهم ومن هو منهم من اهل الجنة ومن هو منهم من اهل النعف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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير اسم العليم كاسم عالم الغيب والشهانه كما ذكرنا من قبل ينبغي ان يفكر الانسان ويتامل في ذلك بسعه علمه سبحانه وتعالى ويحاطه بجميع المعلومات من ماض مما مضى وات مما ياتي من الامور فعلم الله ما كان وما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون علم الامور التي لم تقع لو قدر ان تقع على اي صفه كانت مع ان احتمالات ما لم يكن الاف مؤلفه غير ما كان وعلم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى وعلم الله الامور الظاهره والباطنه والمتحركة والساكنة ويعلم عز وجل الجليل والحقير الاشياء الكبيرة والطغيرة ليس كما يقول الفلاسفة انه عالم بالكليات دون الجزئيات بل هو عز وجل لا يعذب عن علمه مثقر من الرحل في السماوات ولا في الارض يقول علم بسابق علمه عدد انفاس خلفه سبحان الله كل واحد منا ثم يتنفس في الدقيقه الواحده واذا قلت كم يدق قلبه ثم في الساعه ثم في اليوم ثم في الشهر وفي السنه لا يحيط العباد بذلك ثم ينتهي ذلك مع نهايه عمري يتوقف قلبه عند اخر النفس توقف رئتيه عند اخر نفس توقف قلبه عند اخر دقه من دقات القلب للانسان انفاس معدوده استهلاكها يهدم كل يوم جزءا منها لقلب دقت معدوده علم الله عز وجل ذلك قبل ان يولد الانسان سبحانه وتعالى احاط علما بذلك كله وعلم حركاتهم وسكناتهم مما يلتفت اليه انسان ويشعر به ومما لا يشعر به فالانسان يتحرك حركات كثيره جدا لا يشعر بها والذات الاسم يتحرك وهو لا يشعر اشياء اخرى ساكنه وا اما الاعمال ف اضعف ذلك اعمال البشر في كل مكان في الارض في كل زمان فيما مضى وانقضى فيما هو ات قد احاط الله سبحانه وتعالى علما بذلك parmi الارزاق والازال ومن هو منهم من اهل الجنه ومن هو منهم من اهل النار واستأثر الله عز وجل بمفاتيح الغيب الخمس ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو وقد يعلم سبحانه وتعالى من شاء بما شاء من بعض ذلك دون ان يطلعه على تفاصيل الغيب فكما اطلع عباده جميعا على وجود امور من الغيب تقع كقيامة كقيام القيامة والبعث والنشور والجنة والنار واخبر بذلك على رسمة الرسل مما هو آث ولكن لا يعلم البشر ولا حتى الرسل متى يقع ذلك وقد يخبر سبحانه وتعالى عن بعض تفاصيل ذلك بالتفصيل لبعض خلقه كما يطلع الملائكة ويأمرهم ان يكتب للمولود للذنينه في بطن امه قبل ولادته ادله ورزقه وعمله وشقي ام سعيد ولكن ذلك كله معلق على مشيئته فان شاء الله امضى وان شاء محا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده امر الكتاب فهو مفاتيح الغيب الخمس على عمومها لا يعلمها الا الله وهذه الايه لا تخصص بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمها ملك ولا لكم مقرب ولا لبي موثل فالخمس لا يعلمها الا الله ولكن يعني ليس كما خجب له البعض ان قوله تعالى الا من ارتضى من الرسول فانه يثكم بين اليه ومن خلفه رفضا تقتضي ان الله عز وجل قد يطلع بعض خلقه على تفاصيل مفاتيح الغيب الخمس كما ذكرنا اذا اطلع على تفاصيل شيء من ذلك فمعلق ليس مجزوما به يمكن ان يتغير اذا شاء الله فالكتاب الاول هو الذي يعني هو امر الكتاب واما الكتب الاخرى بايد الملائكه وما اطلع الله عليه عباده بما شاء فانه قابل للتغيير معلق على مشيئته لان الله هو الذي على علم ايوم في ذلك الامر املا كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول قبل يوم بدر هذا مصرع فلان غدا ان شاء الله فليس ذلك بمعارض بقوله وما تدري نفسك باي ارض تموت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اخبر باماكن موتهم ووقت موتهم غدا لانما علقه على مشئه الله فهذا فيما شانه التفصيل اما ما من سانه الاجمال اي يخبر بشيء ويبقى غيره مجملا غير مع الاير ومعلوم يبقى جزء من الامر في علم الغيب لا يعلمه الا الله كما ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر اخبر بغوته ثم فتح بيت المقدس ثم ما وتنياخذ رجكم ككعص الغنم ثم ذكر اثوات الساعه ما ذكر عليه الصلاه والسلام كثيرا جدا وكلها قد وقعت دون أن يحدث بالتفصيل متى تقع إنما يذكر إجمالا كما ذكر صلى الله عليه وسلم مثلا من أخبار الدجان ونجول إيسى ابن مريم لكن متى يحدث ذلك الله عز وجل أعلى وأعلم فلا يدري أحد شيئا عن تفاصيل مفاتيه الغيب الخمس على وجه الجزم والقطة إذا علم تفصيل تفصيلا فهو علق على إمضاء الله لذلك وعلق على مشيئته واذا علم شيئا مذموما بوقوع قد علمنا قطعا ويقينا انه واقع بمشيئه الله وان الله شاء اوقعه فنحن لا ندري من التفصيل ما يخرج به الامر عن حكم الغيب لا يضل قدر منا الامر المجهول ان فرض الله سبحانه وتعالى به وحده لا شريك له وهذا فيما يتعلق بمفاتيح الغيب التي ذكرها الله ترحانه وتعالى في كتابه وذكر عز وجل أنه يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها العبد يتأمل في هذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل فكم تتقلب ورقة فيما بين سقوطها من الشجرة فيما بين سقوطها إلى أن تنزل على العلمة الله عز وجل ذلك وما حاط به العباد ولا رطب ولا ياب فكل شيء يبقى حيا رطبا او ييبس فيموت قد كتب الله ذلك كله في الكتاب المبين هو ترحانه وتعالى علم تفاصيل كل خلق من خلقه ما من جبل الا ويعلم ما في وعره اي ما في باطنه لا يعلم ذلك البشر ولا تفاصيل يحيطون علما بذلك ولا بحر إلا ويعلم ما في قعله في باطنه الإنسان إذا تأمل هذه الظلمات الكثيرة التي لا يحيط بها علم العباد وإذا علموا شيئا من ذلك فهو بالنسبة إلى ما يجهلونه كالنقطة في البحر كما قال الخبر عليه السلام عندما وقف عصفور وقف عصفور قال قبل لموسى عليه السلام حين وقف عصفور على السفينة فأخذ يعني قطرة من البحر فقال يا موسى ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر وإذا استخضر الإنسان ساعة علم الله سبحانه وتعالى لم ينسب نفسه إلى العلم بل عرف نفسه بالجهل التام علم ربه وعلم بالعلم التام وعارف نفسه بالجهل التام واعلم الخلق ان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في امري وهو يقول انا اعلمكم بالله واشدكمه خفية فاعلم الخلق بالله ينسب نفسه مع ربي عز وجل الى الجهل وهذا هو الواجب بالفعل وهذا هو الذي لا يستطيع الانسان غيره وام ما يفتخر به البعض من انواع العلوم فانما هو من الجهل المبين فالانسان اذا استغرى بعلمه وظن نفسه يعلم فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه من قال انا عالم فهو جاهل نعوذ بالله من ذلك واثر ذلك ايضا يستحضر الانسان سعه علم الله عز وجل وانه يعلم تفاصيل ما يعمله ليلا فإنه يتق الله سبحانه وتعالى في باطنه وظاهره لأن الله عز وجل يعلم عنه كل شيء فليتق الله وليعلم أن ما أخفاه عن الناس قد علمه الله سبحانه وطل عليه قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بإلمه كل هذه المعاني أرسلنا إليها القرآن أن نتذبر فيها فانظر إلى هذه المعاني الكائنات المختلفة وما تحمله من أذنتها في بطونها ليس فقط الانسان ولكن جميع الإناث من سائر الكائنات ما تحمل ولا تضع إلا بعلمه عز وجل علي وكل شيء عن هذا الكائن يعلم عمله ورزقه وأجله وشقي أم سعيد ليس فقط كما يظن البعض انه يعلم ذكر او انثى ويقول حين يقولون قد علمنا بالطب الحديث نوع المخلوق في بطن الانثى اذكر هو ام انثى ذلك في الحقيقة من الجهل بما ذكر الله عز وجل في كتابه وبما اطلع الناس عليهم انواع العلوم الحديثة فان علم الانسان بما في بطن انثى انما يكون بعد الانثى تكوينه وحصوله اما علم الله عز وجل فسابق على وجوده وانما يامر الملك ان يشكله ذكرا او انثى بامر ه سبحانه وتعالى وما قد يظنه البعض من ان الانسان نوعه محدد قبل ولادته معنى عندما قبل ولود النوى يعني قبل ولود الاعضاء وهل يمكن ان يعرف ذلك بان يحلل مثلا الخلايا ويعرف اذا كان ذكرنا الؤنس فهذا بسبب قله العلم يظن انه يعارض ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام بل كلما اتبع اي من الناس علم صدقه ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ذلك ان نعم الانسان مهيئ لابد ان يكون احد النوعين منذ نطفته الاولى منذ ان يلتقي الحيوان المنوي بالبويضه فيكون مهيئا لان يكون ذكرا او انثى حسب نوع الكروموسومات كما يقولون في الحيوان المنوي اي يحمل يعني كروموسومات ذكر او يحمل كروموسومات انثى ولكن مع ذلك لا طبيب احد ان يجزم بنوع هذا الجنين في المراحل الاولى قبل تكون الاعضاء وهو النوع الغيب الذي استقر الله به وذلك انه حتى رغم هذه الكروموسومات فهي قابله للتغيير في الاسبوع السابع كما اكتشفوا مؤخرا يفرز نوع من الهرمونات او الانزيمات هو الذي يتحكم في تشكيل يعني بعمر الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يترتب عليه تشكيل الاعضاء الذكريه او الانثويه حتى ولو كان تركيب الكروموسومات على خلافه فهذا الهرمون هذا الانزيم يعني حتى ولو كان في تركيب جنيني انثوي وزادت نسبته هذا الانزيم هذا الهرمون فانه يترتب عليه ان تنمو الاعضاء الذكريه ويصبح ذكرا وان كان تركيبه ال ذيني او الكروموجيني تركيب انثوي وكذلك بالعكس لو هو تركيب ذكري ولكن نقص هذا الهرمون فانه يترتب عليه تكوين يعني الاعضاء التناسليه تكوين انثى ف يعني هذا الامر امر عجيب للغايه رغم ان الناس يظنوا ان يعني لفتره ليست بال قصيره ان مجرد تلقيح البويضه بهيوان منوي معين يترتب عليه تحديد نوع الجنين بمجرد ليس الامر كذلك بل هناك عوامل اخرى والعجيب ان ظهور هذا الامر وظهور هذه العوامل الاخرى انما يكون في الاسبوع السابع مثل ما اخبر به نبينا عليه الصلاه والسلام تماما حيث قال اذا مر النطفه بتماني و40 ليله يقول الملك الذي يخلقها اي ربي ذكر او انثى شقي ام سعيد ما ادل وما رزقه ما, ما عمله فيكتب فيقول الرب ما شاء ويكتب الملك فبعد هذا الاسبوع يعني في الاسبوع السابع 42 يوم يعني ست اسابيع بالضبط بعد هذا التاريخ يبدا تشكل الاعضاء الانثويه او الذكريه مختلفه عن بعضها خلال الايام الاولى الاسابيع الاولى تشكل الاعضاء موجود ولكن متماثل تماما بين الذكر والانثى ليس هناك ادنى فرق الى ان يبدا لسبب تبدا الاعضاء في التغير هذا يؤدي الى ذكوره وهذا يؤدي الى انوثه الاغلب الاعم انه على حسب التركيب المعتاد في النطفه الاولى ولكن يمكن ان يتغير يعني ممكن ياخد واحد ياخد عينه من عنده وهو ذكر ويطلع التركيب بتاع الخلايا تركييب انثوي لانه في عمر ال72 ال42 يوم او السبع اسابيع ده كان الهرمون ده نقص عنده فيبقى ازاد عنده فهو تركيب الخلايا انثوي وهو زاد عنده فضلات خلايا بشريه وان كان لا يلد لا يكون يعني معاهن الولد انما يكون عقيبا فسبح الله كلما ازداد علم الانسان بشيء معين كلما ازداد يقينا بانه يجهل واما الكفره والزنادقه والاوقاف لا ارباع لا ادنى من ذلك التقوى ارباع المتعلمين هم الذين يظنون ان العلم وصل الى يعني كل شيء حتى يقول كافر كافر منهم في من الايام يعني انا علم الحديث اوثق ان يصنع روبا وهذا مخصص للقران العظيم هذا الله العظيم ذهلي فان العلم كلما تقدم يجزم اهله باننا لا نستطيع ان نعمل شيئا مثل ما يعني صنع الله سبحانه ولا قريبا منه ولا ادنى شيء من غيرنا لابد ان نبني على ما يعني خلقه الله سبحانه وتعالى الذي يستطيع البشر ان يعني يحاولوا ان يوفروا الظروف المعيه لكي تستمر عمليه الخلق كما اراد الله عز وجل وهذا هذا يجب ان يكون دافعه كلما زاد علم الانسان كلما زاد يعني يقينه بان هناك اتقان تام وعلم تام وهذا لا يمكن ان يصدر عن صدفه كما يدعون ولا يقول لا من جهلهم لكنه الطمطعه البصيره لولا ذلك لكانت هذه العلوم عما يعني في بطن كل انثى وما تحمل وما تضع لكان ذلك سببا لايمان من يعني يؤمن ولكن ختم الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم نعوذ بالله من ذلك فيعني اذا ما تامل في قوله تعالى وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه لا طرف اليه فقط الى جزئيه صغيره مع انه لو طرف اليها لوتعد الذكوره والانوثه لتاكد ان ذلك الامر ايضا يعني احاط الله عز وجل به علما والبشر لا يعلمونه الا بعد ان يكونه الله بعد ان يقع كشائر معلومات الناس يعلمونها بعد ان توجد اذا وجدت اعلمهم الله بما شاء ولو وهم يعلمون شيئا منها يسيرا ولا يعلمون عنها كل التفاصيل يقول وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ الا في كتاب اما النقص من عمره فهذا من دين سما لم يكن لو كان كيف يكون نعني انه نقص نسبي وكذا الطول والتعمير تعمير المصري بالنسبه الى ما كان يمكن ان يقع لولا لم يكن ذلك الشيء فالله عز وجل يقدر الامور باسرها وهو اعلم بما يكون عليه الامر لو لم تقع هذه الاسباب فهذا قد زاد الله في عمره وعمر سبحانه له وتل رحم فهو في علم الله الاول عمره كذا من السنين الطوال لاجل ان الله قدر له اورن هو له اصلا بدايه سبب واخر بسبب انه واصل للرحم بار بوالديه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام من احب ان ينسى له في اثره اي يؤخر له في ادبه ويبارك له في رزقه فليصل رحمه فهذا التعميل والتاخير نسبي لو لم يكن واصلا للرحم لكان عمره دون ذلك ولو اطاع الله قوم نوح لاخرهم الى اجل مسمى ولكنهم عطوا فقسم الله اعمارهم فنقصت عما كان يمكن ان تكون لو انهم اطاعوا الله ولو لم يعطي ادم عليه السلام ابنه داود اربعين سنة من عمره لكان عمره ستون ولكن وهبه ابوه ادم اربعين سنة كماء من عمره كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح فالامور باسباب وبعضها بغير سبب هذا من الله عز وجل لذلك نقول ان النقص هنا على حقيقته ولكنه نسبي والبعض يقول ان الزياده والنقصان بالبركه بزياده البركه وقله البركه لكن هذا ما اهل مناه صحيح نعم ولكن اللفظ يحتمل أوسع منه وهو ما ذكرنا من معناه الحقيقي من الزيادة والنقصان من التعمير والنقصان حق حقيقة نسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو غير الله هذه الأسباب كما نقول وطلا ماذا لو لم يقتل القاتل المقتول الله أعلم سبحانه وتعالى هو علم ما لم يكن لو كان كيف يكن الا ان من كتب الله عليه القتل فلا بد ان يخرج الى مضرعه ليقتل قل لو كنت في بيوتكم لغرز الذين كتب عليهم القتل الى مطالعهم فلولا فاذا كان له قد كتب, قد كتب القتل على انسان فنجا من مقاتلين يريدون قتله لكنه وقتها على القتل ادركه في النهايه واخر يقتله فلا بد اني انا له ما قدره الله وما كتب سبحانه وتعالى اما اذا لم يقع ذلك كله فلا ندري لاننا لا نعلم ماذا كتب الله له علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون فاذا سئلنا هذا السؤال الذي يخطر بالبال بالبعض ماذا يروا ان القتيل لم يقتله القاتل هناك كمد لوحده ما نعرفش يمكن يكون كمات لوحده يمكن كم كان ايه تتاخر لانه هو الذي يعلم اذا كان قتله كده لو ما كانش القاضي قتله كل هذه الامور دي ومقدره باسبابها فالله عز وجل هو الذي احاط علمه بذلك سبحانه وتعالى وقد كتب سبحانه وتعالى ذلك في اللوح المحفوظ كتب المقادير وكتب اسبابها ان ذلك على الله يسر اقول كل هذا استغفر الله رب